أسألك بالله العظيم الصادق ينام عن الصلوات أسألك بالله العظيم الصادق ينام عن الصلوات أليس النوم عن الصلوات من علامات المنافقين أليس التخلف عن الصلوات والتكاسل في أداع الطاعات من صفات المنافقين والعياذ بالله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 ويتمادى في خطأه وزلته تناثى أن الله يمهل ولكن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون